يومي عاد وراه الدنيا وتركت أسى بدني وتعبت تحمل واتصبر وتشكر يا بطل يا روماني اذا كان على كتر العذبات اتعزب تسي كن على تؤل للحمان انت تحمى اشكر يا بطل يا روماني الخالق من خير وبلاد وابعت لك يا روماني ملاد امشي معاك سنة خطوين الفادي نفسه بيحمید شاید